Amen. <laughs> ما <تصفيق> ما اللي بيقول اللي اللهم صل على محمد اللهم خذيرنا ابن علينا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم il y a celui-là Et اسوات هنا بس بسم <تصفيق> إن الرحمن الرحيم اسعوا الى الخير وحدو لا الله الذين يستكبرون عن سيدخلون جهنم داقرين. إن الساعة لا آتية ما والله ده مش لاي والله احنا ناخد كل طلب العامل بتاعك بتاعك لما نقولك حاجه ان شاء الله ماجناش الرخصه يا عم بس والله بعضهم جايين عندي جامد ايوه والله سلام <تسجيل> إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ما دخري. <كتقول> <تسجيل> لا ما لنا شيء، لا شيء. الله. الله الله الله. الله. الله. <تصفيق> <ستحق> لا <لله> <تصفيق> لا لا لا لا الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون <تصفيق> إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر فر الناس لا يشكرون. الناس. الناس. <تصفيق> ذلك الله ربكم. <تصفيق> ذلكم الله ربكم. خالق كل شيء. لا إله إلا هو فأنا تؤف. فَقُولُ ثَانَا كَذَلِكَ يُفَكُّ لَذِي لَكَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يجحدون. فدي يا خالد عليكم الله كل شيء <تصفيق> لا إله إلا هو فأنا تفكون <تصفيق> الله الله يا الله الله الذي جعل لكم الارض قرارا جعل لكم الارض قرارا ماء بماء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورذقكم من الطيبات يا الله <تصفيق> سبح الله رب الدنيا <تصفيق> الله <يبقى يكولا>. <تصفيق> الله, <تصفيق> الله, <تصفيق> الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء خلقناكم وصوركم <تصفيق> فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لا عليكم هو